قصوا <تصفيق> عليه أراد أن فإن انكم الا بتم الا عشره لا نوى بما يقولون ن أعلم بما يقولون إذ يقول أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبثتم إِلَّا بِالْتَبَيِّنَ إِلَّا يَوْمَ نا أيديهم وما بعضكم لبعض النعوذ فإنما يأتي مني وذ فما نتبا All right. <laughs> Cuál girl, you انت <تصفيق> ما درمون أعلم من أصحاب الصراط سوئ وَمَنْ اجْتَدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَوِيُّ على مدى نصف الزهر التمعتم من خطل ايمان الى القارئ الشيخ شعبان الصياد الذي تل علينا ما تيسى من سورة طه. اذا اعطي القرآن الكريم من القاهرة